ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذه الأمة ليستخلفنهم في الأرض أي ليجعلنهم خلفاء الأرض الذين لهم السيطرة فيها ونفوذ الكلمة والآيات تدل على أن طاعة الله بالإيمان به والعمل الصالح سبب للقوة والاستخلاف في الأرض ونفوذ الكلمة كقوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فاواكم وأيدكم بنصره الآية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 إلا غير ذلك من الآيات وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة كما استخلف الذين من قبلهم أي كبني إسرائيل ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وقوله تعالى عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وقوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بعركنا فيها الآية إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى ليستخلفنهم اللام موطئه لقسم محذوف اي وعدهم الله واقسم في وعده ليستخلفنهم قوله تعالى ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم هذا الدين الذي ارتضاه لهم هو دين الاسلام بدليل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقوله تعالى ان الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وليمكنن لهم دينهم قال الزمخشري تمكينه هو تثبيته وتوطيده قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون هذه الآية الكريمة تدل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لرحمة الله تعالى سواء قلنا إن لعل في قوله لعلكم ترحمون حرف تعليل أو ترج لأنها إن قلنا إنها حرف تعليل فإقامة الصلاة وما عطف عليه سبب لرحمة الله لأن العلل أسباب شرعية وإن قلنا إن لعل للترجي أي اقيموا الصلاة واتوا الزكاة على رجائكم أن الله يرحمكم بذلك لأن الله ما أطمعهم بتلك الرحمة عند عملهم بموجبها إلا ليرحمهم لما هو معلوم من فضله وكرمه وكون لعل هنا للترجي إنما هو بحسب علم المخلوقين كما أوضحناه في غير هذا الموضع وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من أنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الرسول رحمهم الله بذلك جاء موضحا في آية أخرى وهي قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله الآية وقوله تعالى في هذه الآية وأطيع الرسول بعد قوله وأقيم الصلاة من عطف العام على الخاص لأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة داخلان في عموم قوله وأطيع الرسول وقد قدمنا مرارا أن عطف العام على الخاص وعكسه كلاهما من الاطناب المقبول إذا كان في الخاص مزية ليست في غيره من أفراد العام بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يجمعنا بكم لقاء آخر قريب وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته